سبع. سمع على الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك الشاعر محمد عاكيف نعم يا طلاب الآن سأسألكم سؤالا متى وأين ولد الشاعر محمد عاكيف؟ ولد شاعرنا العظيم في اسطنبول سنة 1873 ميلادي هذا صحيح شكرا وأي اللغات تعلم محمد عاكف أرسوي؟ تعلم محمد عاكف اللغة العربية ودرس أيضا الفارسية والفرنسية شكرا يا مريم يا أستاذي شاعرنا عاكف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 كان يحب الوطن والإسلام أكثر من كل شيء